بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان عين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا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 أذنا للكافرين ثلاثا وأغلاله وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عين يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا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 كم جزاؤه ولا شكورا إننا خافوا من ربنا يوما نبوسا قم طريرا فوقعهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم ندرته وسرورا وجذعهم بما صبوا جنتهم وحريرا متكئين فيها على الأرايق لا يرون فيها شمتو ولا ذم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذيلا ويطاف عليهم بآلية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة قدروها تقديرا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 وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَرَ أَيْتَ نَعِيمَ وَمُلْكًا كَبِيرًا عَلِيَهُمْ ثِيابُ سُنْدُسِ الخُضْرَ وَإِسْتَبْرَقُوا وَحُلُّ أَسَارِمٍ فِضْتٍ وَتَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إنا هذا كان لكم جزاء و كان سعكم مشكورا إن رحمنا نزلنا عليك القرآن تنزلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا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 نحن خلقناهم وشبذنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا